كافِيٌّ مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تَرَاهُمْ مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ En fuzun En sekizan